لن يرحل من قلبي راضي لم انسى نظرته العطشى لن انسى مبسمه الدامي لن انسى الخوف يعلقه ببراع اليد لن انسى الخوف يعلقه ببراع اليد الحزاني حاولت استجداء الباغي وبعثت لداء استرحامي لكن نداءات اصطدمت في جنود قليل الأصنام هل قتلوا ما قتل فحبيبي مصدر إلهام ما زال حبيبي يتبعني ويسير ورائي وأمامي سأجهز إخوتهم حتى يتألق فجر الإسلام ويا صرخ ابني المفجوع رامي دارع يا ابي فهناك رامين وعلى له الحنايا او ادرعه خو ابنيا المفجوع رامين هناك لاحفه الحنايا بني المثجوع رامي تدرع يا أبي فهناك رامي أعلله ألاحفه الحنايا أحصنه أدرعه عظامي ورامي يطلق الصرخات حولي فتنهره رصاصات لآمی اصیح تجنب طفلا صغيرا رویدكم ألسنا فی سلامی ورامی يطلق الصرخات حولی فتنهره رصاصات لآمی اصیح وتجنبوا طفلا صغيرا رويدكم المسنا في سلامين رويدكم المسنا في سلامين تضحك مني يا الطلقات غادرا غدرا تجاوزني وتاسكن في الغلامين نامين تديتك <تضحك مني> يا <بليل> تجلّ سيات المسلمين للانتقام فتضحك مني القلق تغدر تجاوزني وتسكن في الغلام فدعيتك يا بني ألا تجلّ سيات المسلمون للانتقام وتنهشني رصاصات فأغفو ولكن همي المكلوم رامي بني بني أرمقه بعيني وتختلط الدماء مع الرغامي. وتنهشني رصاصات فأغفو ولكن همي المكنو مرامي بني بني أرمقه بعيني وتختلط الدماء مع الرغامي وتختلط الدماء مع الرغامي بلي آسح به لحجري، منه في آمغني في سبات، منه الرحس دامی فيرغني ویخلد في سبات اكلمه ولكن ما ترامی اكلمه ولكن ما ترامی اكلمه ولكن ما ترامی ما سر هذا الاهتمام بشاب في الثلاثينيات من عمره ومن نسرة ما الحال؟ أما إنه ليس من أصحاب رؤوس الأموال ولا من كبار المسؤولين ولا هو بامير ولا وزير ولا رئيس فما هذه الضجة حول مصيره؟ ما السر في اهتمام الصغار والكبار والرجال والنساء في المجالس؟ في المنتديات في وسائل الإعلام وحتى بين الطلاب في مدارسهم ما